وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كتبوا اني انست نارا لعلي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 قال هي عطايا توكوا عليها واهش بها على غنبي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها في وتهل أولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية مقرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه قغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهليه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 وقتلت نفسا فنجيناك من مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ ثم فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ موسى ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى ولا تنيا في أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَمْنَا فِي ذِكْرِي اذهبا إِلَى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أَوْ أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أَسْمَعُ وأرى فأتياه فقولا إِنَّ رسولا ربك فأرسل معناه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 اتلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذبوا أبا قالا جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى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 فأوجز في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقب ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى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 فرجع موسى إلى قومه غضبا ناطفا قال يا قوم ألم يعبكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد وامردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدرناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يردع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم تخطب قولي قال فما خطبك يا سامري قال ابصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي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 يتخافتون بينهم إن لبثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقولوا وامثلهم طريقة إن لبثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا قصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا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 وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هظما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا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 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حسرتني أعمى وقد كنت بطيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم سنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة يشد وابقى أَفَلَمْ يهد لهم كم قَبْلَهُمْ قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم فِي في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى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 لقالوا ربنا لولا أغسلت إلينا رسولا فنتبع آيَاتِكَ من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى